الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا وهدانا وأعطانا وآوانا وكل بلاء حسن أبنانا الحمد لله غير مودع ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغنى عن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أول بلا ابتداء آخر بل Subhanaka Rabbana ma a'zamak Subhanaka Rabbana ma ahlamak Subhanaka Rabbana ma akramak Subhanaka Rabbana ma altafak Subhanallahi al'azim Subhanallahi al'azim سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك توجهنا إليك توجهنا إليك فوضنا أمورنا إليك يا الله يا الله توكلنا عليك إلتجأنا بحماك يا الله نذنا بركنك العظيم يا الله يا الله نعوذ بك من منعوذ بك من حسد الحاسد يا الله يا الله الطف بنا يا الله الطف بنا يا الله تولى امرنا يا الله احرسنا بعينك التي لا تنام يا الله نعوذ بك ان نظلم أو نظلم نعوذ بك أن نظلم أو نظلم نعوذ بك أن نزل أو نزل اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم يا الله يا الله يا من تعطف العز وقال به يا من لبس المجد وتكرم به يا من لا ينبغي التسبيح إلا له يا عظيم المن يا كريم الصف يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا ومالك رقنا عبيدك بفنائك إماءك بفنائك فقراءك بفنائك يا الله رفعنا كف الضرعة إليك يا الله لا تطردنا يا الله لا تبعدنا أتيناك تائبين أتيناك تائبين أتيناك أتينا أتينا مخبتين أتيناك وجلين عجلنا إليك ربنا لترضى فارضى عنا اللهم ارض عن الحاضرين والسامعين اللهم ارض عن الحاضرين والسامعين اللهم اعتق رقابنا من النار اجمعين اللهم اعتق رقابنا من النار اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تصرفنا من هذا الجامع إلا وقصرفت ذنوبنا اللهم إنا نسألك أن تقول لنا عبادي اسألوني ما شئتم فلن أرد سائلكم عبادي اسألوني ما شئتم فلن أرد طالبكم عبادي مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات يا الله, يا الله يا الله يا الله يا الله اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار اجمعين يا الله رقابنا في يديك يا الله من نقصده أنت المقصود وإلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجود مددنا إليك أيدينا فلا تولينا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران ولا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا الله نحسن الظن فيك نحسن الظن فيك نحسن الظن فيك اللهم تقبلنا في الصالحين واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وهرياتنا وعلماءنا ومشايخنا وولاة أمرنا ومن لهم فضل علينا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أساء إلينا ومن أسأنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا من النار أجمعين في هذه الساعة المباركة يا أرحم الراحمين اكتب براءتنا من النار اكتب براءتنا من النار يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بك أن نفقد حبيبا اللهم يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بك أن نفقد حبيبا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين احفظنا بحفظك وقلعنا برعايتك. وحرسنا بعينك التي لا تنام إلى من تكلنا وأنت رب المستضعفين إلى من تكلنا وأنت ترب المستضعفين إلى من تكلنا وأنت رب المستضعفين إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي لكن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أي حل بنا غضبك أو أينزل بنا زختك لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك نشكو إليك ضعف, قلة ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا الله نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا الله نجنا مما ألم بنا وأصابنا يا رب العالمين اللهم يا إلهنا ويا رجاء نغفر لآبائنا وهم خص منهم الميتين بالرحمة والمغفرة والعتق بن النيران اللهم يا إله الأولين والآخرين لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلًا إلا عافيته ولا ضالا إلا أهديته، ولا تائبا إلا قبلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدون إلا خذلت، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبت، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته. ولا أيمن إلا زوجته ولا مسحورا إلا فككت سحره ولا مسحورا إلا فككت سحره ولا مسحورا إلا فككت سحرا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من السحرة اللهم إنا نعوذ بك من كل ساحر وساحرة اللهم إنا نعوذ بك من كل ساحر وساحرة اللهم أبطل ما صنعوا اللهم ابطل ما صنعوا اللهم ابطل ما صنعوا اللهم اجمع ما فرقوا وفرق ما جمعوا اللهم انا نعوذ بك من أعين العاينين وحسد الحاسدين وشماتة الشامتين اللهم انا نعوذ بك من شماتة الشامتين يا رب العالمين اللهم ارفع ذكرنا اللهم ارفع ذكرنا اللهم ارفع ذكرنا واشكر صنيعنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا يا أرحم الراحمين اللهم يا إله الأولين والآخرين انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم يا إله الأولين والآخرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا ارزقنا النظر إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم أن نلقاك اللهم متعنا بالنظر إليه اللهم متعنا بالنظر إليه وبالحديث معه اللهم وصقنا من يديه الشريفتين شربة لا نضمأ بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم يا إله الأولين والآخرين تقبلنا في الصالحين واغفر لنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفوا عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على النبي المصطفى المختار وعلى جميع الآله والصحب الأخيار وعنا معهم بمنك وكرامك وجوذك ورحمةك يا عزيز يا غفار